أوجه كثيرة من الإعراب ذكرها المفسرون قال المؤلف رحمه الله وأظهرها عندي أنه مفعول مطلق منصوب بنزل مضمرة دل عليها قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي نزله الله تنزيلا ممن خلق الأرض الآية كيف فليس بشعر ولا كهان ولا سحر ولا أساطير الأولين كما دل لهذا المعنى قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين والآيات المصرحة بأن القرآن منزل من رب العالمين كثيرة جدا ومعروفة كقوله وإنه لتنزيل رب العالمين الآية وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقوله تنزيل من الرحمن الرحيم والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه الآية وأمثالها في القرآن في سورة الأعراف مستوفى فأغنى عن اعادته هنا قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأنه ان يجهر بالقول أي يقوله جهرة في غير خفاء فإنه جل وعلا يعلم السر وما هو أخفى من السر وهذا المعنى الذي أشار إليه هنا ذكره في مواضع اخر كقوله واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور وقوله والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وقوله تعالى والله يعلم اسرارهم وقوله تعالى قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض الايه إلا غير ذلك من الآيات وفي المراد بقوله في هذه الآية وأخفى أوجه معروفة كلها حق ويشهد لها قران قال بعض أهل العلم يعلم السر أي ما قاله العبد سرا وأخفى أي ويعلم ما هو أخفى من السر وهو ما توسوس به نفسه كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال بعض أهل العلم فإنه يعلم السر أي ما توسوس به نفسه وأخفى من ذلك وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله كما قال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون وكما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فالله يعلم ما يسره الإنسان اليوم وما سيسره غدا والعبد لا يعلم ما في غد كما قال زهير في معلقته وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأخفى سيغة تفضيل كما بينا أي ويعلم ما هو اخفى من السر وقول من قال إن اخفى فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر الخلق وأخفى عنهم ما يعلمه هو كقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ظاهر السقوط كما لا يخفى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر أي فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه كما قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول الآية ويوضح هذا المعنى الحديث الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه رفعوا أصواتهم بالتكبير قال صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه المعبود وحده وأن له الأسماء الحسنى وبيّن أنه المعبود وحده في آيات لا يمكن حصرها لكثرتها كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقوله فعلم أنه لا إله إلا الله الآية وبين في مواضع أخر أن له الأسماء الحسنى وزاد في بعض المواضع الأمر بدعائه بها كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وزاد في موضع آخر تهديد من ألحد في أسمائه وهو قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قال بعض العلماء ومن إلحادهم في أسمائه أنه مشتق العزة من اسم العزيز ولات من اسم الله وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وقد دل بعض الأحاديث على أن من أسمائه جل وعلا ما به ولم يعلمه خلقه كحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث وقوله الحسن تأنيث الأحسن وإنما وصف اسماءه جل وعلا بلفظ المؤنث المفرد لأن جمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث كما أشار له في الخلاصة بقوله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتائم إحدى اللبن ونظير قوله هنا الأسماء الحسنى من وصف الجمع بلفظ المفرد المؤنث قوله من اياتنا الكبرى وقوله مآرب أخرى أيها المستمع الكريم بهذا نأتي على نهاية هذا اللقاء ولنا بإذن الله لقاء يعقبه فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته